وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلَقَإ سَانَمِ صَلْصَالٍ كَلْفَخخار وَخَلَقَجََّ مَِّا رِج مِ النار فَبأَ آلَ إ رَبّكُمَا تُكَذذبان رَبُّ المَشْرِقَنِ وَربَبّ الْ المَعرِبَيِْ فَبأَ آلَ إ رَبِّكُمَا تُكَذذبان مجل الببحرين يلتقيان بينهُما برزَخُ ال لا يبغام فبأَ إّك ما تُكذب يخرج منِنْهُ الؤلؤ وَمرج فَبأَ آ إَّكُ ما تُكذذب وَلاهُ الجوال المُن شاءتُ في البَحِكَ الأام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 فإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ ولا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يعرف المجرمون بثيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلمَن خافَنَ قونَ رَبّهِ جَةَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبّكُمَا تُكَذّبان ذَوتَ أأَفْنانٍ فَبِأَيّ لَ إَبِّكُمَا تُكذّبَ فيِيهِ مَا عنان تَجران فَبِأَ آلَ فيهما من كل فاكهه زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فه قاصِر تُ الطّرْرفِ لَمْ يَطمس م إِاسُ قَددهُم وَلا ج فَبِأَّ لَ إِ رَبِّكُ ماَا تُكَذّبان كأَهَُّ الياقوتُ وَالْمَررجان فَبِأَ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِ خَيرَةٌ حسان فَبِأ لَ إرَبِّكُ ماَا تُكَذذبان حُرَّ قُصُةُ فيخِييَام فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذبانلَْ يَطمسهُ إِسُ قَبَلَهُم وَلا جان